إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه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 قال ابن الماجشون رحمه الله سألت الإمام مالك عن البدع الحسنة فقال لي من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم بأن محمدا قد خان الأمانة أكمل الله الدين اليوم اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا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 يذكرون الله، نعم يذكرون الله، لا يتكلمون عن الكرة ولا عن الفنانين، بالرغم من أن مصر المؤمنة غناها فنانون، فنانين كبار، مؤدلين يعني، تجيبه في حفلة يغنوا الباطل، تقول له غنوا مصر المؤمنة يغنوا لك، تدفع له بالدولار يغني لك أي حاجة، أي فارغة يغني لك ما عنده مشكلة. وكمان معاهم بيت وفك شعره أنا مبسوط جدا الس لازم يكونوا ناس زي ديل عشان الناس يوعوا بعد في ناس ما بيوعوا فنان فك شعره اسمه منو كده ما عارف أنا ما قد أحفظ اسمائه بحفظ ناس الفضيل ابن عياط ديل ما عنده فوق شغله وتاني واحد كده برضه غناي بيجي السودان كثير ومالي الفضائيات وعنده قصص i fjor og i gramiat og Sudan i børnene Sudanere er ikke Hilton når de kom til Gaborone de var i nyhederne fotograferet sagde du der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 التحالف العلماني بشهادة هو مقر ما منكر هو مقر وكتب أنه اختلس أموال الطلاب في السنة الماضية قال أنا حرامي بعد الناس فوزوا حاجة حير ديل أن يقودون في المستقبل اتحاد طلاب جامعة خرطوم الفازة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 ما عنده برنامج والله لا بتتكلمه ولا بقول بنسوي لكم في ناس في الانتخابات الانتخابات ما جاية الجد جد البرة بعد ذي بيجوا ناس يكتذبوا نسوي لكم ونعمل لكم ونعم بجي لسه إنتوا لسه سمعتوا حاجة الناس في الانتخابات بكتذبوا بيقولوا بيطرح برنامج دين ما عنده برنامج لا خطاب ولا برنامج ولا نزاهة شلون يزولوا يقول دل شيوعيين نزيهين فشيوعيين نزيهين ما حرامية ممكن يغشوك شوية تقول والله الشيوعي نزيه أحسن من مسلم ما نزيه ممكن يغشوك وما نزيهين وبعد صوّطلون الطلاب أتعرف برنامجه شنو حفلات يجيبوا حفلة بفنان كبير والناس يرقصوا ويختلطوا بس ويو يوم يصوّطوا يؤسفني أن أقول لكم أن مستقبل بلادنا بهذه الصورة مظلم ثم تأتي الطوام الكبرى في أن ي أن أن أن مصر المؤمنة بأهل الله في فيديو كليب بمعنى أي الفنان الفنان الفك شعره ويجي الفنان ذاك الجيافة كويس وييجوا ناس ثانيين ويغنوا يقول لك مثلا والبدوي لك ضريح البدوي وش نو كده ما عارفه لك جببة ما شاء الله إنجاز كبير أنجزته إنجاز كبير هتهزم أمريكا هزيمة ساحقة ما في طريقة لمواجهة طيب أنا درست السؤال هل بإمكاننا أن ننقذ مصر المؤمنة بأهل الله أم أنها كلام معصوم لا يمكن أن ينقذ كده فلفله نشوف العبارات فيها والأقوال فيها هل هي موافقة لشرع الله ولا ممكن كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام البدع وقف منها السلف موقفا صارما البدع مشكلته بيدكروا الله يا إخوان يا إخشي الناس بيقولوا يا الله تجيب تضب أي بجيب تضب يقولوها بطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا يكونوا مبتدعا قال ابن عمر من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد شرع بقى مشرع قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وقال الفضيل بن عياب رحمه الله تعالى من أحبّ صاحب بدعة مش عمل بدعة من أحب صاحب بدعته نزع الله نور الإسلام من قلبه وأحبط عمله المبتدع خلوه كان في زوج بتع بدعة وانت حبيته وامت إليه بقلبك ينزع الله عز وجل ينزع الله عز وجل من قلبك نور الإسلام ويحبط عملك قال ابن الجوزاء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 يقول لك عذاب غبري ما فيه وشفاعة ما فيه مسيح ما بينزل ويطعانوا في السنة عدين وزوال بتتكلم فيه ما في أني احنا بيسر محمد تتكلم فيها الله شنو يعني هو الناس بتجرعوا على السنة الآن في السودان في تيار متنامي يقول القرآن فقط لا نريد سنة أنا القرآن بيحترمه جدا والسنة بحترمها جدا لكن القصايد ما بحترمة جدا، بفتشها، السنة بفتشها أي سنة في قراصنة ولا بعيلة لكن أي قصيدة بعيلة كذي وبفتشها حتى حتى مصر المؤمن بأهل الله مصر المؤمن بأمر الله المؤمن بأهل الله القاعدين الزكرو في القصيدة هم الحافظين مصر من الجيش الإسرائيلي من المهددات الأمنية من المجاعات من الزلازل وماذا يفعل هؤلاء مصر المؤمن بأهل الله هل لأحد أن يؤمن أحد لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم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 إن كل نفس لما عليها حافظ الحافظ ربنا الأنبياء يقولوا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله الأنبياء الأنبياء بيعلموا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللي بيحفظ البلاد ربنا من الناس ناس ميتين تحت الواطن ما بيعملوا حاجة أكلمك والله الكلام ده اسمعه أنت قد تعتقد العقيدة دي لكن ما بتكون عارف إنه القصيدة متضمنة لهذه المعاني ما في بشر لا لحالا مجد بقدر يعمل حاجة قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا لنفسي الأنبياء والرسل لنفسي ليس لك من الأمر شيء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 فقهان السبعة الفقه السبعة أقطابنا الأربعة هذه أسوأ عقيدة مرت عليه أقطابنا الأربعة أوتاد الأرض في الجبل الأربعة الأقطاب عقيدة تقول أن في هذا الكون أربعة من الأولياء والصالحين كل ولي في جهة من جهات الدنيا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 والخلف الأربعة الفقهة السبعة وأقطابنا الأربعة أوتاد الأرض ده المثبتين الأرض والله ما بسبتوها أقسمت بي ما يعمل في الكون دهر كل الأمر بيد الله أوتاد الأرض في الجبل الأربعة زينب أدعوك قال شنو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 يا الله بس انت ما دعي رزول فقط انت براك تصلح لي ذريتي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال له بهن أصلح ذريتي أدعوك يا الله بجميع عباد الله يا الله ما دار الشغل هذا كله الله كان دعيته براك برطانة بي بإنجليزي متعبان شقيان في بط الحوت ادعيت الله بديك يا أخي قال ادعوك يا الله بجميع عباد الله تشهد تشهد ليه فما ظنكم من رب العالمين انت في الله شو يعني ما بدي إلا بيدل لا والله الله بدي طوالي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وأنا متأكد أن كثير من الناس مندهش يخف واحد بعد ما تكلمت في محله عن القصيده دي قال لهم مولانا ده كان ما جاته حاجة على حق بس كان ما جوا حاجه كان ما جاته حاجه يتكلم كلام قدر ده كان ما جاته حاجة ما عملوا فيه حاجة على حق يعملوا شنو دار يعملوا شنو يعني كذا يريد يا أخي أنا رأيت الكرسي تاني في شنو تبكر على الله بطلع من بيتنا بقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله قال له والله مولانا ده يعني كلامه هذا مقنع لكن كما كم قلت حاجة معناه كلام هذا حق يجيني شنو يا أخي داري يعملين شنو يعني يأتيون إيبي مظلل وظلّة ليسوا من البيت يعني ويطبحوني ولا كيف؟ أيضًا يقبضوه الناس الأمن هل أرأتك بشيء؟ لا بشيء؟ لحد يوم اليوم يعتقدون عقائز مثل هذه؟ يا ناس يا ناس ينبغي أن تعلموا أن فتنة القبور لا يا أخي تشجيد القبور حرام يقول لك متح الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام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 ولا سيما إذا زعموا أنها عبادة إذا كان المديح عبادة فينبغي ألا نزيد في هذه العبادة وأنا أعتقد أن متح رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة والله من أجل العبادات لأن ذكره والثناء عليه مع إنه مصر المؤمن ما فيها مديح الأرصلم في أسماء سكوتار الأرصلم مرة واحدة بس جابوه لكن أو مرتين لكن مديح بحاجة تانية وكذا وكذا الله وجميع عباد الله والشعراني الناشر علم الله والبدوي بواب رسول الله والبدوي الكل ال كلام ده, كله ده يقول لك في ناس يقول لك صلى الله عليه وسلم ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم البدوي وليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم شعوانتي ولا اسمه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 عندنا بعد الجمعة الآن من هذا المسجد ستنطلق قافلة إلى جبال النوبة لنشر الإسلام ولمدافعة التنصير في جبال النوبة والله بل والله بل النمو عشرة آلاف عشرة آلاف أشتمشوا والله كنا محتاجين لها الخمسمية ألف دولار دي بدل ما تدواله فلان وفلانة الغنوا بالدقيقة مقاولة الفنانين ده الجوالون بالدقيقة الدقيقة بكذا بعد هي تقريباً عشرين دقيقة أي فنان بياخد في العشرين دقيقة دي مبلغ من المال كنا محتاجين لهذا المال رابعاً أنتقد القصيدة في هل هذا من أولوياتنا أي نفع يعود على أمتنا أي خير يرجع إلى ديارنا ما لكم كيف تحكمون؟ ماذا نستفيد في السودان من فيديو كليب لمصر المؤمنة بأهل الله؟ قالوا بتعمق العلاقات الثقافية بين مصر والسودان إلا بفيديو كليب يخمد العمق بأي حاجة تانية يا خل مو سلسلة المصرية شغالة 24 ساعة في السودان ثقافية كيف تانية عاد ريني ثقافية كيف جودر كيف؟, كيف؟, كيف؟, كيف؟, كيف يعني؟ أشتد ذا اللي هو شو قدر ذا؟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 ألم ينهي عن البناء الأهل ستشوف الفيديو كله ينتهى بس ما تشوفه لكن إذا شفته بتلقاوا صورة قبة كبيرة كده الناس لحد يقول لك القبة تراث سوداني تراث شنو هزول تراث شنو يا أخي أنت مسلم قبل أن تكون سوداني أنت مسلم أرسالهم قال ما في تقول فيته قبا هذا غير ما يفعل بها والله إخواننا مرات أنا أتهم نفسي بقول أنا زول يعني بهول الأمور ليه أنا بعظم الأمور كده؟ بخاف جداً من الانفراط الأمني في السودان في الخرطوم خايف جداً قبل يومين في الشارع هنا الشاكل والنصارى قاعدين في بيت مؤجرين بيت في نص الحلة كتلوا بعضهم كتلوا زول في نصارع الظلط هنا في الظلط يأتي لما نخاف يقول لك إنتوا خوافين مهولين إحنا ما خايفين على نفسنا لا خايفين على الناس أخاف من الإنفراط الأمني أخاف من الشرك الشرك بالله بخاف منه الناس ما خايفين كأن ما في شرك تمشي حمد النيل الآن أطلع من الجمعة دي أركب لوجائي عربي أركب عربيتك أنت حمد النيل هتلقى الاختلاط والبنات والمراجع والطبول والمزامير والجباب والأضراحة والسجود خبر كده بجبهته بيخد جبهته في الواطن للخبر للشيخ كويس؟ بيطوفوا بيشيلوا تراب يتمسحوا لما نتكلم يقولك يا مولانا أنت من زمن القبور والأضرحة ده تقولاني نحن نحن قاد نتبرك الكام نقول ليه زال يتبرك الناس بيعتقدوا في حجار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 السودانين بالذات قال ما بمشي بوصي أخو في المطار صفقة من شجرة الرضواني يقول له لا تنسى للسكري والضغط وال... والصداع والرطوبة وكان يتكاتلوا فيها كتل لو قلت له لا يقول لك شجرة الله جابه في الغرآن يا منكرين منكرين منكرين شروا يقول لك يا منكرين منكرين شروا لا منكرين الكتاب ولا منكرين السنة ولا الصحابة منكرين للبدع والخرافات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 يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأقوام من بأقوام من أمتي غرًا محجلين من آثار الوضوء واشه فوق نر غر ومحل الوضوء كله فوق نر يؤتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فتزودهم الملائكة بصياط في الصحيحين يدقون يضربون يبعدون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 لكنهم أحدثوا في الدين ما ليس منه فعبدوا الله بالطبول وعبدوا الله بالمزامير وعبدوا الله بالموسيقى الماجنة والألحان الخليعة يظنون أنهم يتقربون إلى الله زلفا ذل الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا اللهم اهدنا فيمن هديه وعافنا من عافيه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 اللهم اقصرنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارثة منا وجعل الثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرها همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا يا أرحم الراحمين اللهم أرننا الحق حقا ورزقنا